لا يزال كلمة على بعض المسائل من الأصول هذا الباب عالي تصل كيف قال لي الله كيف قال لي الله أنا أنا القواعد الأصولية أيوة. هذا القواعد الاصوليه هذا الدرس درس اليوم القواعد الأصولية. القواعد الأصولية هي هل يقوم المندوب مقام الواجب بافلا؟ يقوم المندوب مقام الواجب باداء الفرض لان لهذا قاعده خامسه لا يجزئ عن الواجب الواجب عن الواجب الذي فرض. هذا قرات فيه قوله تعالى يقرئ لا يجزع عن الواجب لا يجزع عن الواجب من يقول ان اجلكم جو با عن الواجب ولكن الواجب ماذا ارتح حق ان غير نا غير دليل الواجب لا يجزئ عارف هذه الوقت دي الواجب غير الواجب مختلفه ياك حقيقه الواجب والمندوب حقائق مختلفه yes قلنا انه, إنه إن الواجب يقوم المقام والمندوب يقوم هذه فقد الغينا الغينا هذه الاحكام يعني الواجب ماهو هو ما في فيها دي ثواب وما في تركيز اخر الوالد هو ما في ثواب وفي في وليس فيه وليس فيه تركيز اخر هو ما في فيها الوالد هو ما في فيها ثواب وما في تركيز اخر الوالد يرفع تساب عليه وإذا طاكت وإنك تعقب والمنذوب تفعله سواب من هذا الجانب يوافق ولسا في ففي رقاب إذن هناك ضدية بين من جانب من جانب الترك الترك الواجب فيه رقاب وطرك المندوب ليس ابي لقد الطسكو وهذا منطقي لا ليس رجاء رجاء لا او لا يسمعاني ولا لا صافي عاد العادم ليس منصوب وات واضعه رجاء مستقيله لان ال... لان الواجب والمندوب دا يستني ان وقد يرتبى في عالي فيكونا مكان مكانهما كراه دور او او الاباحه او ك ما وقد يرتبى قد يرتبعه قد يكون شيء غير واجب وهذا مندوب وانما يكون مباح يك يكون شيء مباح لا واجب ولا منذوبة بين الواجب بين الواجب والمنذوب ظذيته لا تنقض ظذ لأن الظذان لا يستمعان لا يستمع وقد يرتفعان أما النقيضان فإنهم لا يستمعان ولا يرتفعان كحركة والسكن حركة والسكن منهم تنقض لا ظذية يا لا مهله سناي وراثه هذا هو ابن ابن الكرم هذا ايه يستري ان مالك بواجب لا يجزئ عن الواجب بيان بذلك بحيث ان حقيقه الواجب تباين حقيقه مالك بواجب حقيقه الواجب هو ما في ثري ثواب وبثك ايه؟ هو ما في جاي ثواب وليس في ثكيه لا خط مختلفه في الحقيقه كان الاخرى لم ياتي بشيء من جعل الواجب مكان جعل الواجب مكانه المستحيل ياتي بشين. ومن ومجعل المستحيل مكانه والوالدي يريد بي شيء افضل والذي هذا نقول ان ثلاث ركعات ركعات الوتير ذاتها ركعتين صلاه الصبح اذا صليت ركعه انا قلت, أركعتين. أركعتين إذا قلت لا اذا صليت ركعه ثاني من الصبح شاء الله الشركه لهدان ايي مكان صارت الوتير ركعه ثانيه لا لا كذا لأن من لا يقوم مقام الواجب مقام الفرق و ألف دينار صدقة لا يزئ عنشاة وجبت عليها و من هذا الواجب ألف دينار صدقة لا تلزئ التي هي مستعدة لا تلزئ عنشاة فيه الزكاة الزكاة تسردئ مهما إلا إذا نوى إذا إذا عور يعني ينفع قيمتها يعني ينفع عشرة ينفع قيمتها عند ذلك يعني يجلس ليه كيهديهو برشاتي وليه جدي ليهو لا والله سينا مشروطي تحد زكاه النقديه اللي خرجو من اي ما وجبتي اللي من اي وجب وجبه الزكاه في شيء للشاب والاخت لا يجدي ان تخرج عنها شيء نحط شروطي صحه دي عند ال فرحت الذكات اللي بالبيت يا ماما الحوض و وولدهم و و اللي ويخرجوا ما وجبت ايه وجبها عيدي مش كل ما جاء على هذا الحسابي فقد جاء على الأصل. كل ما جاء على الاصر إذا أخرج شاتر عن عن الزكاة عن أربعين شاتر إذا أخرج شاتر واحدة فقد جاء على الاصر ومن أخرج مئة دينا صدقة لا تنزئ عن هذه الشاتر التي هي واجبة وما جاء على غير هذا فهو على غير الأفر ما جاء على غير على... إذا وضعنا المنزل في مكان الوالي بما قد خارف عن الأفر ووقع في المذهب سبع مسائل يجري فيها قول مما قيل فيها على خلاف الأفر يعني ما قيل فيها على خلاف الأفر سبع جدد وضوءه ثم ذكر أنه كان معدثا يعني كان عندها رعزان يجد ذو وهو يعلم أنه ليزال على طهارته لأنه إذن ينتقل الوضوء وإنما أرى ثم تبين له أنه انتقل وضوءه هل يكفي وضوء التزديد اذي وهو هو ايه لو اجي هذه مجددا ثم ذكر لو كان محتجا تهدي ذيه تهدي ذيه ابدا او قاعده تبدا تختصر قاعده تو الاصل <تصفيق> لو ليس ان ان وهو ان صارت تكون بي وهو ايه هذا هو الاصل ومن قادم بصحة الصلاطة كان هذا خلاف الأصل هناك القائد هناك من يقول تصحى يا خيل المهم توقفت يسير وانكار الوضع من يسير تصحى المهم أن هذا الصلاطة وقعت بطهارة هذا هو رأي الأخرين قلنا المقائد بأن الأصل بأن هذا لا تصح بأن هذا الصعر لا تصح. في لأنها جاءت على خلافه الأصلي وما جاء على خلافه الأصلي لا يعمل به والصحيح في المذهب حد من في المذهب هذا من إزاء الصحيح في المذهب حد من إزاء, من إزاء. حد من إزاء. غير صحيح لأنه مخالف للأصلي ثاني ثانيا اذا شك هل لي جمعهته ناسيا لجنابتي اصله ثاني الجمعه ناسيه ان كانت عليه جنابه ولكن انسه لا ولا وهي غسيل الجمعه فقط لا لا, لا جنبه هل يصح هل يصح غسله وهل يخل بهذه الغسل الا انت صحيح هذا اذا صلى بها الغسل الا اصله لأنه صار صح لأنه لأن... آه... لأنه صار صح إلا ب... بطهارة واجبة وهذه الطهارة غير واجبة ف... سي... فإذا صلينا بهذه الطهارة غير واجبة كان ذلك عند أخير من الأصر ثانية إذ اختسل لجمعته ناسية لعبته كذلك خولته وعظم الجزاء هذا بوتيذا السالذه اذا سيلم عدد من الغفله الاولى من وؤه سيلم حسن سيدي المكان الذي يرسلهم وكان رسولهم ابنيه الفرض اذا سيلم الاولى من وؤه وكان رسولهم غاص وكان راصد وكان راصد بنيه الفرض قد يذو الى غسل الثانيه بنيه السنه اولا يعني انا بكره الاولى فرض والثانيه السني صح صح فاذا غسل المره الاولى بنيه الفرض ولكن صارك اذا غسل الثانيه صار كان غلط صار كوجيه قطعه ولوا بثانيه وثالثه ست الاستحبابه ولي علم الفقهاء يقولون لا تقل لا تنوي يا صاحب الفقهاء بيان ان هي بصله فرض وسنن فسفر لا مثل هذا ولا اول ثاني الفقهاء لا لا عندما تقول لها كما لا تنوي الا بان فرض وسنن وصار كل كل ثاني كان كان ثالث علمي ورياضي اي والله رجعنا لو ان الاولى هي الخطوه الثانيه والثالثه الوسط وصلنا صار كانوا معسل وشرت صار كانوا معسل ودي ودي وصل بيني وتركنا وشرت استحباد. هل تلزئه أم هذه تلزئه هذه الطهب لا تلزئه هل هل هل أعمل بالأصل لأن المستحب لا يقوم مقامه الواجب إذا نسي لمعة من الغسلة الأولى من وضوئه وكان غسل هما بنية الفرض وكان غسلها غسل أولى بنية الفرض هل يزئه إلى غسل الثانية بنية السنة أو نذهب وعدم الاذن الثلاث ذي ذي من يد ديزه الرابعه اذا شدنا من ثلاثه نصي جه يس ثلاثه مركعهين ذي سنسيه يس اصلا بين يس النبيله انتي في الضوء وسلمن الكعدي قال له راك دير خو قال لا اصلا لا من هيدا قبل ان يتم مركعه الانسانيه الواجبتين فلاث ساعتين اخريين على اساس أن, أن, ان انا ايه هذه طبعا هي هذه على بعد الى سبع مئتين نسائيه ثم قام يصدر ساعتين بنيه النبلي هل يذين من راك ساعي ولكن مختار العمل للاثر هو لا فرصين لا فرصين لا فرصين ما ليس كلماني تخلي بي سابع إذا سل رمي ثم قام يصدق ركعتين بين يتين نفلي لأنه مبنى أن صرتها وتمت ومؤسة و... بركعتين أخرين بين يتين نفلي وهل تقوم ركعتين مؤديتين بين يتين نفلي هل تقوم المقام ركعتين مصرقتين التي هم فرصين بذلك قولاني خ... ومختصة القاعدة أن صارت غير صحيحة الخامسة إذا ظن أنه سلم من فضله فصل بقية فضله في نية نافذة هل يزيئه أم لا قولاني الظهر إذا ظن أنه من فضله فصل بقية فضله هل صارت سلمة ولم يقول السلام عليكم فقالنا الى صلاة نبيلتي فسلم من تلك نبيلتي هل يزيئه السلام من نبيلتي عن السلام من نبيلتي او لا يرتكن لك القولان عنه وانا واذا نظرنا الى الخائدة ماذا؟ نظرنا الى الخائدة السلام الذي سلمه كان بنية نبيلتي وان هو و قلنا بقدر زيقومه مقام الفرض الثاني من الركعه الأولى وقال في خامسه نشائيه هذه نوزعها على الركعه الاولى انا ركعه ذاتيه نشائيه من ثلاثه قولات مثلا بالفرشه في واحده من هذه كانت اكثر ما كانت اربعه ترك في اثنتين تسعه تسعه لكن هو الذي رقمه صارت اداره الخليفه باذن قاعده هذه هذه الركعه في في اذابه الركعه الخامسه سقوم اكمل فرض التي هي فزده في الفرض في قاعده وهي قاعده في عمليه القاعده نفس يجيب انا اذا اذا لم يطبق يتكلم لا لا بس انا يجوزوا قال سلام وين جا وين جا فلاح والله مرسله والله مرسله قال لا قال ما خاوي تبيني تبيني تكني الجامع نهارا لكن لا ما يمرط مني لا يمرط لا دبا قال انا يا سلام زائده أنا... ترى <تصفيق> اذا اذا اذا ايج سلم من فرضه فضل لا بقيه فرضي بنيه النافله هل يلجئ أو, او لا قولان هذا حديث سئس في اذا من الركعه الاولى وقامت في خامسه ثاني سئيت هل يلجئ وهل تصعد الثالثه ناسيه من انتذاء قولان الخامسه اذا نسيه طواف الافاضه ادارت يا طواف الافاضه مخفف طواف الوداع ناسيه طواف الافاضه طواف الوداع ورجع الى بلده جذب قال هو ازاء طواف ازاء مخارج لكن ازاء طواف طواف الوداع صلاه مصاف عليه في وديبي ها, ها؟ عند الملكي وحرقوا ما فيش يعديل ذلك القبول على انه فرد ولا على انه غير فرد قال ترك اثر من اسره انه ترك ثوف الافرد من الاركان وهذا يكون مقامه ثوف الوداع الذي يمسونه ومستعد حتى ولو كان فرضا صاره ليكون مقاما الركن حتى كان فرضا فصاره ليكون مقاما الركن فأخذ إفادة ركن من الأركان ثم في الوداع إذا فاركه قولي أنه سنة لي موسى وعند قولي أنه واجب يجبر بلادي وتأخذ إفادة ليه يجبر بلادي لكن كانوا صحيح كانوا صحيح هذا المشكل صلت سهد يا حدا هي احليس صراحه يا هذه المسائل السابقه السابقه اذا ترى كاستطرطيا في بقاتي نخلص ذكير الحج وصل الى بلاد كان بلاده ياتي بهدف اخايره يعني غرضه يعني, يعني باطل نقول حج كفابله يريد هدفه مشقق و وبجدع عليكم بالدير الحاج هذا المساله هذه تخالف المسائل السلبيه سابعت إذا سي طواف الإفارة فيه طواف طواف الوداعي ورح إلى بلده الزاء طواف الوداعي طواف الإفارة هذا هو الذي رأيته وقع في هذه القاعدة هذا هو الذي رأيته وقع في هذه القاعدة خالها خالها في الحكم قلت وقد صار بعض الفقهاء في تمييز الفرق بين المسلميات مسألة, مسألة. البدونه مسائل مشتبهة بينها وقال لما لا تصلى صائرته بتيم من نافلة كما اجاز نيته عن يعني الفرض للحج يعني ما به الفرض قال الفقيه ابن عزي الفرق بين المستبيحات مساله وقال لما لا تصلل سريته سريته بتيم النافذه كما ازداد ديهبه النقدي عن الصريح هذا مثل نافيله ان تيم مال لا يتم ولا لا يتم اذا يتم لان يتم النبيله النبيله وتيما ودي بي صار يتساقط وقلنا انه لا يقوى وانا في الوداع صح قيامته قام سوف الاجابه وذلك المساله الاخيره من مسائل السبع سأجاب بما مقتضى هو أن الأمر في الحج على غير الأفض الأمر في الحج على غير الأفض وكان ذلك للمشقة التي في إعادة فرد الحج هو الطعف الإفاضة والنشقة ثم قلت من صلات المشقة التي تدفع المشقة من جملة أصول أصول لأصول لا. لا. نساء الدفع المشقة وما جعل ذلك في الدين نحارس إعادة التي تريك فيها تيمم ارى كيفه الولاء الصلاه التي صنع الانسان من نفلي. أما بها بتيمم ومين نجدي كيفه الولاءته الحج الذي اترك بها سوف افاض في واجعل مقام بكار مقام مكان او صرف الوداع صرف في عاده الحج الاولى مشقات والمشقات متوقعه كانه ياخذ كانه يقول هذا ورعه الاصل فش ورعه الاصل واجبات ياس اذا كان يودي الى الى الى المشقات عفوا انا وما من وما من قال جاء عارف قدين بحلم 100 مسك قال جاء 1200 حارس قال سياب الدين بحلم في الاخر الدين اسم الله وتعالى مساله اخرى كيف الدرس مساله اخرى خير هذه الا ابدو والمسافر والمراه يصلون نجوم ثالث صرته من هذا القبيل أن يقال فيها أغير الواجب أني واجبي كان ثبت حضرت الله في الله وسلم قال صرت الجماعة واجبت إذا المرهف والأبد المسافر فقطت فإذا وما هؤلاء الثالثة ينصر للجمعات صارتها لماذا؟ غير واجبة غير واجبة وصارتها باطلة يقول غير باطلة لماذا؟ <تصفيق> لأن الواجبة إحدى العمراء الإنسان إما أن يصنب الجمعات أو يصنب الظهر لا بديل لما كان ذهب و... لم و... في... دي الوادي سنه قام يعني انتحروا عليهم فرقه الجماعه تجيء وادي اثرات الجماعه وتجي بعده فطور ذاك اثر الجماعه ختفها الساعه وهي يعني وثانيه دي مش قاطعه ده دي مش هذا من باب الله. يا ابتي انت بدي اني والدي كل ان الجمعه يعني ان الجمعه هم طلبوا به مثل مثل الفطر yes الفطر فطريهي او فطر سودي هارو فطر فقط يصير هذه بين بينها بينها هذه بينها هذه ان يكون فيها بيني و कर्तव्य فاذا كل هذه واجبات لكن الواجب مو في وهي موعيه لكن مطالب ب هذه الكفر فاذا ادى الكفر بي من هذه اجزاء فعل الله صرفيه صرفيه ما بي بيت خربتي او او اذا او فيم فاذا ادى فاذا ادى واحدا منه كذلك هذا العبد وان غلطت جيد سيدي عادي اما اما صرت ظهري او جمعه فاذا ادى واحدا جمعه كان موغدي عند احد ولم يوارثه في ذلك نيابته مستحب عند امره ليقول اكن يقول اكن يقول لا ان الله صحيح القره القره صحيح الفروق قال شيخ الدين اهي مولى وام العبده والمسافر والمرات يصلون الجمعه سدي صلاههم من هذا قليل ترى ليك صلاهون ها من دادي قيم النفدي مخمل فرضي من دادي قيم صار الامه كله فرض ها تنس عليك فالمخصف عن الشعر او جاب عليه ثلاثة ثلاثة دور فإذا صلى الجمعة فقد أدى الواجبة كالذي يكفر بأحد الأمر فإنه به الواجب الذي يكفر بواحد من الأشياء التي وقع من أخذها نيبة عن الشيء الآخر فقد أدى واجبة لا مستحبة يجب ان يقول ان algزاء غير الواجب عن الواجب هذه هي تبيعة إجزاء غير الواجب عن الواجب بل الواجب هذه هم احد الصلاتين الواجب احد اما الظهر هما الظهر والواجب هو القدر المشترك من خرم الشيء الذي يشترك فيه الظهر له هو الواجب المشترك منهما فإذا صلوا الجمعات فقد أدوهم بإحدى صلاتين. وذلك أن الواجب عليهم وذلك الواجب عليهم وتعني ذلك المشترك في أحدين وعيه كم, كم سألت خفال الفرع كم قرعين كم سألت خفال الفرع مقال مقال بي واحدة من هذا طب وكان الاخرين ده كده كده ده كده كدهيديا اوكي اوكي أو كلها او كلها او, أو, أو الكورته واحدا فقد دفع اننا خسرنا بسبب ادى ان ساعتي فهذا إنه من باب التعيين الواجب باب التعيين الواجب كان عليه أحد الواجبين إما هذه المرأة المسافر بالعبد إما أن يصلي الفرض أو يصلي الجوعة فإذا صلي الجوعة أقضع لي أنا واجباً من الواجبين ولم يدعي الفرض أو المجل المستحبة نيبة عن الفرض ولم يقيم المستحبة مقام الطرف هي راه هذ واجبين وث اي ليس فيه يخالف مصطلح عند واجب والمسائل المذكوره قبلها المسائل المذكوره قبلها ها هي تدري اذا ما الواجب هذا واجب المسائل السابقه المسائل السبعه هذه ها لهذه مسائل السابقه هذه مسائل سبع فيها صدر فيها يا قياموا بين المسافر دي هذه المساله صارت العبد والراسي والمسافر صارت الجمعتي نيابه عني هني جمعتي ليس فيها انابه المستحب منافل جمعه منافل مكاتلين أحد الواجبين عن أخا صار وعند الواجبين عن أخا قلت قولوا شهاب الدين رحمة الله ليس خلافة ما فعل الفقهاء لم يخالف لم يخالف الفقهاء الذين يقولون فقهاء ما يقول يقولون, يقولون إن, الف... إن المندوبة لا يقوم مخاب الواجب وكلامه هنا كلام شيخ الدين شيء في في صارة ألا قوله في الوثابيدي والمراتي والتابيدي في صارت الجماعه لا حوله في صحه فراتين وخلا بقاء اللي بقى كيف قال بقاء كيف لأن يقول لا يجوز وجعه المذومي موضع الواجب وشهد الدين الخربي لم يضع في هذه المسألة لم يضع المندوبة موضع الواجب وإنما أين فقط أين إحدى الواجبين, أحد الواجبين أقرب يقول الأقاعدة السابقة وفقا وفق الفقهاء فيها لأنه لا يجد الإقامة غير الودي بك فقاب الودي. قلت قول فيها بالدين رحمه الله تعالى ليس خلافه أنصى عليه الفقهاء ونصى أبو عمر في كتابه في انتقاله في باب الخصري أن المرأة والعبدة ينتقلاني لأن اللقاء والمواضي والانتقال لانتقاله من الهند والسعين ويمكن ان يقال انه خلافه وان المراد ينتقل من فريضة الظهر الى جمعة ولسباب تعيين الواجب على هذا ولكنه لس في هذا إجزاء ومارش الواجب عن الواجب على كل قول ليس على كل احتراء هذا هو عيد او انتقام يعني كده هذا ده ده وده والمراه والمشابيه